الذين آمنوا تقو الله والتنفر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله صِبْغَةَ بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله لَهُ هم أولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب الجنه هم الفا توخش عم متصدع من خشية اللّه وتلك şehadatu huvar rahmanur rahim يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح في السماوات حكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة المصيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة